أيها الإخوة لا شك أن جميع الناس يترقبون معرفة حكم الله عز وجل في أمر الدستور الذي تقبل عليه البلاد وسوف أجعل بيان حكم الله عز وجل ردًّا على بعض الفتاوى التي صدرت بخصوص الاستفتاء عليه فقد صدرت من الشيخ أبي إسحاق فتوى بضرورة ووجوب التصويت لهذا الدستور بنعم وقد ذكر حيثيات ما أفتى به وقد أوجب الله عز وجل على أهل العلم أن يبينوا ما يعرفوه من حكمه وحكم رسوله قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولم يقل لتبيننه للمخطئ أو لمن تردون عليه فذكر أسماء الرجال والرد عليهم في الكتب السيارة أو على المنابر ليس من التشهير بهم وإنما هو امتثال لقوله تبارك وتعالى لتبيننه للناس فكما تكلموا للناس ينبغي لمن يعرف حكم الله عز وجل أن يبينه للناس أيضاً. فأقول ابتداء سوف يكون الكلام في ثلاث محاور. الأول بيان ما في الدستور من مخالفة الشريعة الإسلامية. والثاني بيان القواعد التي يستندون إليها والثالث بيان حالهم في غير هذا الأمر ينبغي أن يعلم الناس إذا لم يكونوا يعلموا أن الدستور المصري الذي تولى الناس كتابته لم ينشئوه من عند أنفسه بل جاءوا بالدستور القديم وبدوا يقرؤون المواد مادة مادة فيكرون ما يكرون ويزيدون ما يزيدون فهو الدستور السابق بفصه ونصه الذي يعملوا على كتابته وأرجو أن يكون هذا منك على ذكر لأنه مهم فإن الدستور السابق هو الذي كانوا يكفرون به وكانوا يردون فتاوى أمثال سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين في آخر فتاوي والألباني كانوا يردون هذه الفتاوى ويذهبون صراحة إلى أن الكفر في هذا الدستور كفر ردة لا يقال في مثله كفر دون كفر وأرجو أن ترعيني سمعة فهذا كلامهم كانوا يفتون بهذا أن هذا القانون كفر ردة لا يقال في مثله كفر دون كفر وبه كفر الرئيس السابق كفر عين أو نوع وبه استجاز بعضهم أن يخرج عليه فهذا الدشتور باق كما هو بل زاد شرا وضلالا بل زاد شرا وضلالا وسوف أضرب لكم أمثلة بالمقارنة بين الدستور الذي كانت تحكم به مصر أيام الرئيس السابق وكانوا يذهبون إلى التكفير به كفر ردة وللدستور الذي يصنع بأيدينا اليوم خذ أول مثال دستور السابق دستور سنة 71 فيما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بحرية العقيدة المادة السادسة والأربعون تكفل الدولة حرية العقيدة وهذا الكلام معناه إذا أراد الرجل المسلم أن ينتقل إلى دين النصرانية فلا حرق حرية الاعتقاد وهذا كله ممنوع بل لا يجوز إقرار لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ددل دينه فاقتلوه والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وحرية ممارسة الشعائر الدينية تكفل الدولة حرية العقيدة وتقفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. النصارى عندهم شعائر. الدولة تقفل حرية ممارسة هذه الشعائر التي يعتقد النصارى أنها شعائر. لكن أين الممارسة الشعائر النصرانية؟ كما يقول أهلها تستلزم من الدولة أن تسمح لهم ببناء الكنائس هذا نص دستوري الدولة تقفل حرية ممارسة الشعير هذا نصراني الدستور كيف يخدمه ليس في الدستور نص على أن الدولة تكفل لهذا النصراني إقامة دار يمارس فيها ما يمارسه واقتصر الدستور على هذا النص فقط وبهذا كانت الدولة تضع قيودا على بناء الكنائس هذا النص كيف صار بهذا الدستور المبارد الفصل الثاني الحقوق المدنية والسياسية واحد حرية الاعتقاد مصونة البند الثاني وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وهو النص السابع. لكنهم زادوا فيه وإقامة دور العبادة للأديان السماوي هذا زيد في هذا الدستور لم يكن هذا في النص السادق بل كان الدستور ينتهي عند قولهم إقامة الشعائر الدينية إلى النص صراحة على أن الدولة تكفل أيضا حرية بناء دور العبادة للأديان السماوية يعني اليهودي يبني معبدا نصان يبني كنيسة هذا تكفله الدولة وترعاه ولا يجوز للرجل المسلم ان يعترض عليه وارجو ان يكون هذا منك على ذكر لما يات نحن نسمح له ونبيح بناء الكنائس والمعابد في دولة مسلمة لكل انسان حق التعبير عن رأيه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك اي رأي ولو كان هذا الرأي سب اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام زيد فيه مواد كلها شر هل تتخيل ان هذا الدستور كله لم تذكر فيه كلمة فريضة إلا مر وما الذي جعلوه فريضة اسمع سابعا الوحدة الوطنية فريضة وركيزة بناء الدولة المصرية الحديث. وحدة الوطنية يعني لا دين يعني لا ولا, ولا براء انت مسلم تدعو الى الاسلام هو نصراني يدعو الى نصرانيته انت تبني مسجد هو يبني كنيسة هذا قرب الوحدة الوطنية فريضة ولم يقول حتى مبادئ الشريعة فريضة كل شيء يخدم غير الإسلام هو الذي زيد ونص بعض مواد الدستور السابق كانت مجملة زيدت إضاحا لصالح غير المسلمين من الكافرين وغيرهم واسمع إلى تفاصيل الفتوى ثم إلى الرد المجمل طلب فضيلة الشيخ المحدث أبو اسحاق الحويني الشعب المصري بجميع طوائفه بضرورة المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور وعدم التقاعس عن ذلك لأن التصويت على الدستور هو من قبيل الشهادة التي أمر الله أن يؤديها كل من طلبت منه وهذا الكلام محض خطأ وليس الآن محل بيانه هذا محض خطأ ليس الآن محل بيانه ويكفي أن تعلم أن الرجل ليس مخيرا في الحكم بالشريع حتى يقال ويطلب منه أن يؤدي الشهادة بنعم أو لا إن الله عز وجل يقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولم يقل وأن استشرهم في الحكم بما أنزل الله ولم يقل وأن استفتهم في الحكم بما أنزل الله إن الحكم بالشريعة فرض هل يترك لاختيار الناس هل يقال حتى للصحابة ما رأيكم؟ نحكم بالشريعة ام بغيرها وهل يجوز لمسلم ان يؤخذ ريوه في هذا اصلا اين كتاب الله عز وجل لكنك سترى وتسمع فتوى من اولها الى اخرها ليس فيها اية ولا حديث فعلامة ابن الفتاوى هل المسلم يوخذ رأيه في الحكم بالشر حتى يجعل هذا شهادة يجب عليه ان يوديها هل يقل الناس ما رأيكم نقطع يد السارق ام نحبسه هل الناس مخيرون في هذا ام رب العالمين يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ولم يقل حتى يستشيروا الناس في الحق ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهذا كلام ظاهر الخطأ ونسي أن يقول ما حكم من يقول للشريعة لا هل يكفرونهم او يتوقفون في الحكم بتكفيرهم ام ماذا يصنعون جاء ذلك في لقاء خاص مع نجله الشيخ حاتم قال سألت والدي الحبيب الشيخ أبو إسحاق كذا قال شفاه الله عافاء عن الدستور هل نخرج للتصويت بنعم فقال نعم قلت ولماذا فقال لأن هذا هو المتاح الآن وإخواننا بذلوا جهدا كبيرا مع معارضيهم ممن لا يريدون شرع الله ونحن نريد لشرع الله أن يسود ويحكم الأرض يقول نحن نقول نعم لأننا نريد لشرع الله أن يسود ويحكم الأرض هذا الدستور اول مواده جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطة هل هذا من الشريعة هذه المادة الاولى نظام ديمقراط اي كف لأن النظام الديمقراطية معناه أن يحكم الشعب نفسه بنفسه يعني نستفت الناس في القوانين والذي يختاره أغلب الناس هو الذي يقرب ومن العجيب أنهم كانوا يكثرون بهذا كان الشيخ عبد المقصود يقول لو صوت على الشريعة في مجلس الشعب فاختار الناس الشريعة فطبقت فهذا كفر باجماع المسلمين لماذا؟ لانه جاء على نظام ديمقراطي لان الشريعة تكون حينئذ قد طبقت لا لأنها حكم الله ولكن لأن الناس اختاروه هذه كلمة خطيرة هذه كلمة في غاية الخطورة أيها الأخوة تعلمون لماذا؟ لأن الشيخ يقول الدستور منصوص فيه الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أي هذا أحد الأسباب في إفتاح الشيخ أن يخرج الناس ليقولوا نعم لأن الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وأن لغتها الرسمية هي اللغة العربية وأن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. وهذا الذي ذكره الشيخ مما يحار فيه المر. هذا هو نص المادة الثانية في دستور مبارك. فلماذا إذا خرجوا عليه المادة الثانية في الدستور السابق الإسلام دين الدولة واللغة العربية اللغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصر الرئيسي للتشريع هذه المادة بنصها وفصها فالهذه زيادة هذا نص الدستور السابق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 لماذا ذكر النبي أمر عيسى عليه السلام لأنه لا يجوز للمر أن يقول كلاما صحيحا موافقا للاعتقاد إلا إذا لم يقل ما يخالفه فلو قال المر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى بن الله كان قوله عيسى بن الله يناقض قوله أشهد أن لا إله إلا الله لأن ابن الإله إله فحينئذ لا يقبل لا إله إلا الله إلا إذا لم يقل ما يعارضه فيقول عيسى عبد الله فإن قال ما يعارضها كان شهد أن عيسى ابن الله أو لم يشهد أن النار حق والجنة حق فقد نقض ما به حينئذ هذه المادة لو كانت موجودة في الدستور على الصيغة الشرعية لا تصلح حتى لا ياتي كلام يعارضه فإنك لو قل الشريعة مصدر التشريع ونظام الدولة ديمقراط نقطر الكلام الأخير الكلام الأول يعني النظام الديمقراطي يخالف الشريعة فلا يكون هذا القول نافعا لك حتى تتبعه بما يؤيده لا ما يعارضه فاذا قلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وأن عيسى ابن الله لا يقبل منك لا الأول ولا الثاني فإن الثاني كفر والأول لقطه بالثاني فلا يقبل منك وأرجو أن يكون هذا واضحا حتى ينتفع بذكر هذه المابة ينبئي من قيدي الخيد الأول أن هذه المادة بوصفها الحالي كف لأن المادة تقول الشريعة مبادئ الشريع دعانك كلمة المبادئ لو قيل الشريع أو قيل أحكام الشريع المصدر الرئيسي للتشريع فهذا معناه الإقرار بوجود مصادر أخر لأن معنى رئيسي أي هناك فرع فالهذا يجوز في دين الإسلام مثال ذلك لو تقرب الرجل إلى الله عز وجل بالصلاة والصوم والزكاة والصدقة والحد ثم تقرب إلى غير الله بالنفر فهذا إسلام الجواب هذا كفر فكون الرجل وقع غالب عباداته لله لا يجعل هذا إسلاما حتى تكون الأعمال كلها لله فلا يفرح بكلمة المصل الرئيس لأنه لا يجوز لأحد غير الله أن يشرع ولو في جزيئة يسير. فهذا معناه اتخاذ الشركاء مع الله والشرك والإيمان ليس بضاعة تكال ليس بالكيل. قال الله عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا عملا نكره تفيد العموم أي عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فبغي أن تكون الماده الشريعة الإسلامية النصبر الوحيد للتشريع القيد الثاني ألا تسبق المادة ولا يلحق بالمادة ما يناقبه فلا تقول محمد رسول الله ومسيلمة رسول الله هذا نقض لذات وهذا الدستور هذه المادة التي يفرح بها أصلاً مخالفة للشريعة، ثم هي وضع طبيعي كان يتخيل أحد أن الدستور سيكون فيه الدولة مصر دولة مسيحية كونهم قالوا دولة اسلامية هذا وضع طبيعي ماذا كانوا يريدون والأغلبية الكاثرة في مصر من المسلمين اللغة العربية لماذا تفرحون هل نحن نتكلم الفرنسية هل نتكلم اللغة الفارسية كتبت كوابع طبيعي ليس فيها شيء فالمادة مخالفة للشريع سبقت بما يخالف الشرع ونحق بها ما يناقضه يقول السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات شعب مصدر الصنفة التشريعية يعني الشعب يشرع هذا ينقض أن تقول الشريعة المصدر الوحيد لأنك تكون قد أقرأ أن الشعب يشرع فاللاحظ يناقض السابق أيها الإخوة تذكروا لا إله إلا الله عيسى بن الله هل يقبل هذا هذا يناقض ذات فكون الرجل يقر ويعتقد ويكتب أن الشعب مصدر السلطة الشعب له سلطة التشريع يشرع هذا يناقض ان تكون الشرع المصدر الوحيد لانك قد اقررت بعد ذلك لان الشعب ايضا يشرع مع الله فهذا ينبغي ان يكون من الناس على ذكر المادة السادسة وانتظر عن كونه يقول الشعر يحمي الوحدة الوطنية لمن كتب هذا الدستور المادة السادسة يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورة والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة. ونستعين بالله عز وجل في رد هذا الخبث. نظام السياسي قائم على الديمقراطية والديمقراطية أن يحكم الشعب ويشرع الشعب. إذن هذا نقض لقولك. الشريعة مصدر التشريع هذا أصلا لو كان هذا هو النص المكتوب، فأنت تلحق المادة بما يعارضها وينقضها نقضا الديمقراطية والشورى كلمتان لا يستقيمان والشورى ليست في أمر التشريع فلا يستشار الناس ولا يستشار أهل العلم في التشريع بل التشريع حق لله عز وجل وكذا نظام الدولة قائم على المواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العام والتعددية السياسية طيب هل هذا هو الشر؟ أنت تقول الشريعة أنا أقول أن الدستور لا يقول الشريعة يقول مبادئ الشريعة لو قلنا الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع ثم قل المواطنة وجميع الناس سواء أمام القانون هل جميع الناس سواء في الشرع التعبدية السياسية هل يجوز أن يكون النصراني واليهودي من بطانة الحاكم مستشار الرئيس نحو هذا والسكرتريا البطانة لا يجوز قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم فإذا قلت الناس سواء جوزت اتخاذ البطانة من غير المسلمين وهذا خلاف للآية قال عمر لحذيفة وقد اتخذ كاتبا نصرانيا لا أعزهم وقد أهانهم الله عز وجل في الحقوق والواجبات أجمع أهل العلم أن تقبل شهادة الكافر على المسلم لا تقبل شهادة النصران ولليهود على المسلم لأن الله عز وجل يقول وأشهد ذوي عدل منه فاليهود والنصار ليسوا عدولا ثم هم ليسوا من والله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء ونحن نرضى أهل الكتاب وإنما يجوز أن يستشهد الكتابي في حالة واحدة في حالة الوصية في السفر عند انعدام المسلمين لكن إذا قلت الناس سواء إذا يشهد النصران على المسلم ويشهد المسلم على النصراني تكون قد نقضت المادة الأولى لأنك تقول الشريعة المصدر الوحيد وفي الشريعة عدم المساواة ثم تشرع قانونا وقوارا يسوي بين الناس فأنت قد الحقت المادة بما يعارضها أو يخصصها وهذا كله تعارض للشريعة لو قتل مسلم نصرانيا لا يقتل به بل يأخذ الدية ولو قتل نصراني مسلما يقتل به هذا دين الله إذا كان على المسلم وله دية وللنصراني دية فإن النبي يقول عقلوا أهل الكتابي نصف عقل المسلمين، لأن إذا دفعنا الديه للمسلم والديه للنصراني، فإن الديه التي تدفع للنصراني نصف الديه التي تدفع للمسلم. هذا هو الشر، فإذا قلت الشريعة لا يجوز أن تلحقها. بموادة السورية تناقضها فتكون قد عقبت الحكم بما يناقضه فهذا لا يقبل أبدا منه، فلا يقبل حتى ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، ثم لا تلحق هذه المادة بأي مواد تناقضها وتخالفها وتعارضها كما مثلت لكم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الدولة وسائل تحقيق العجل والمساواء والحرية والحرية العامة في عامة سوائل كما يقولون في مبادئ التسور الحرية حق فكر وإبداع ورأي وسكن وإملاك وحلا وترحالا هل هذا في دين الله؟ هل المرض حر في فكره؟ هل نحن أحرار في تبني فكرة الجهمية؟ والخوارج والمعتزلة وسائل الفرق التي نص الشرع على أنها فرق ضلالة وأنها في النار فلنحن أحرار في الإبداع حتى لو كان إبداعنا بالتصوير وما يعرض بالفن التشكيلي واصل التماثيل نحن أحرار في هذا الإبداع أم الشرع يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشبد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله النبي ورجل يضل الناس بغير علم والمصورون هل نحن أحرار في الإداع هل نحن أحرار في الرأي أن يقول إنسان أنا أرى أن عثمان كان مخطئ أن أرى أن معاوية كان ظالم أن أرى أن الدولة الأموية كانت غاشمة هل هذا يطلق يقال هكذا الناس أحرار في آرائهم وفي سقناهم وفي حلهم وجرحالهم كأن ليس لله حق فيما يجوج سقناه وما يحرم بعد هذه المواد وهي قليلة والتسطور ملآن بهذا العفن إذا قال الشيخ لأننا نريد أن نحافظ على الشريعة فأي شريعة نحافظ عليها أين هي أنا أريد أن أسأل سؤالا واحدا فقط نريد أن تخرجوا لنا من هذا التسطور المواد التي توافق الشريعة، وليس في الدستور ما يناقضها، لكن هذا يخدم من أي شريعة يحمي هذا الدستور إضعاف الشر، إضعاف الحق للشعب في التشريع، وإضعاف الحق للنصارى في بناء كنائسهم. وإقامة شعائنهم وعصاهم الحق في الحرية والإبداع والفكر وجعل نظام الدولة نظاما ديمقراطيا غربيا كافرا ما الذي يخطون هذا الدستور فضلا على أن المادة التي يقولون أصلا ليست من الشريعة فهم يقولون مبادئ الشريع هذه المادة التي يقولون كلمة مبادئ ثم يقولون المصدر الرئيس يا ليتها الوحيد فلا الأولى صواب ولا الثانية صواب فما بينهما ماذا يقول وكل ما يشم منه ريح موافقة الشرع يلحق بما يناقضه فاي شرع يحميه هذا الدستور انظر انظر إلى الشيخ يقول في اتصال هاتفي مع عبد الرحمن عبد الخير يقول إخوة سؤال الشيخ الحيوين بيسأل حضرتك يصوته بنعم أم لا قال طبعا يصوته بنعم لأن هناك فرق بين المأمول والمتاح المأمول أن يكون التسطور أفضل من هذا لكن المتاح الآن هو ما جاءنا به إخواننا في اللجنة التأسيسية. هذا هو محل الكلام. نعم، لقد نجح الصليبي أوباما. لقد نجح نجاحا باهرا عظيما. ونسأل الله أن يكبتهم كما رأيتم دستور الذي يقول الشيخ عنه هو المتاح شر من الدستور السابق شر منه لماذا قبلنا هذا لأن إخواننا جاؤوا به وهذا هو الذي فعله الغرب دستور مواده تخالف الشريعة من الذي كتبه الفقهاء الدستوريون الشيوخين هم في الجانب الآخر يصلون الفقهاء والدولة بالفتاوى إن هذا مخالف من والقوانين الوضعية قفر فهذا يزرع في الناس طوائف تحاربهم يعمل إسلام إرهاب جماعات مسلحة الغرب لا يريد هذا ماذا يصنعون يحدثون ثوة عارمة حتى يتولى كتابة هذا الدستور أصحاب الله فإذا جاء منهم دافعوا عنه حينئذ يمضي هذا القانون الوضعي ولا محاربة له ويموت الإسلام الإنهابي والجماعات المسلحة لأن الشيوخ هم الذين جاوبه به فهل تكفل الشيوخ أم تحاربه إذا جابه العلماء أكر من العامة وهكذا وقع النقص في بني إسرائيل لما غير الأحبار والرهبان التوات تبعهم الناس يقول إن إخوان نجاهبه هل يفرق في المحلب بمنجابه هل لو قال رجل عن ناني نظام الدولة تدين يرد عليه ولو قال هذه العباء رجل ذو لحية تقبل منه هل هذا في الإسلام والله عز وجل يقول لنبي عليه الصلاة والسلام لئن أشرقت لأبطل عملك لم يقل لئن أشرقت لنعفون عن فإنك محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشرك لأحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين ما هو الفرق أن هذا الدشتور بنفسه وفصه جاء به الإسلاميون إذن لتحكم به البلاد والعباد بمدافعة وبلا نكيق انظر ماذا فعل الرئيس الامريكي بنا الذي جاء الاذهر ليقول بلكنته لعجمية السلام عليكم فصفق له الناس كان قوله السلام عليكم يصحح قوله عيسى ابن الله ورسمه لكنهم يعلمون أن الشعب المصري يقاد كما قال ابن الخيم يقاد يقوده الشيوخ كما يقاد العميان يقرون ويعلمون أن هذا خطأ فإذا قال شيخ النعم ترفوا ما يرونه بأعينهم ويقرون به بقلوبهم لأن الشيوخ قابلوه وأقروه. قل ماذا يقول؟ وبذلوا أقصى ما يمكن من جهد على مدار خمسة أشهر. طيب إذا كان هذا أقصى جهد هؤلاء أن يرجعوا بنا إلى الدستور السابق مع زيادات تخدم النصارى. فلماذا خرجتم اذا ايها الناس في ثوراتكم المباركة لماذا خلفتم السلف الصالح لتعودوا الى نفس النقصة دلونا مثل المصالح والمفاسد التي يبندلون بها خرجوا على الحاكم للمصالح تركوا إجماع السلف للمصالح سبوا الناس ونبذوهم بالمداخلة وحذروا منهم ومنعوهم وحرموهم وشقبوا على العلماء الكبار ثم بعادوا من حيث بدأوا بل شر مما بدأوا لماذا إذن قمتم بثوراتكم؟ وقتلتم من قتلتم وخرجتم على الشريعة يوم اقررتم ما حرمه الشرع وخالفتم الكبار، وقسمتم الصف وفرقتم بين الناس واتخذتم الاحزاب ونزلتم الى ميدان السياسة وجلستم مع النساء في الفضائيات ومع النصاء وقدمتم لهم العزاء وسربتم أهل العلم ورميتموهم بالعمالة للدولة وأمنها ثم رجعتم أسوأ مما كنتم أين قاعدة المصالح والنفاسد إلى الله المشتكى أسأل الله أن يثبتنا على الحق وأسأل الله أن يردهم إليه يقول إخواننا الجوة التأسيسية بذلوا مجهودا كبير في سبيل وضع ضوابط أخلاقية هل إخواننا في الشريعة كانوا يبذلون الجوة لوضع ضوابط أخلاقية أم لوضع الشريعة ما هذا يا الأخوة هل كان الشيوخ في الجمعية التأسسية لوضع ضوابط أخلاقية هذا أمر عجب عجب والله ما هذا أيها الأخوة إنه مقر الليل والنهار من الغرب الكافر أن يستعمل المسلمين في تثبيث باصلهم وما يريدون يقول أنا بقول إن إخواننا الذين أعطلوا على الدستور ده أخذ ما تكلم به أملوا قاعدة ارتكاب أخف الضررين يعني يقول الذين قالوا نعم أملوا قاعدة أخف الضررين وهذا أمر في راية المرار فنحن لا نحب أن يخصي الناس ولا نتمنى هذا لكننا نحب الحق وندافع عنه وندفع به إن قاعدة ارتكاب أخف الضورين ليست في هذا الموضع فإن القواعدة كثيرة منتشرة يحتاج أن تضبط بضوابط علمية فليعلم المسلمون أن المحرم ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته ومحرم لغير فأما المحرم لذاته كالكفر والفواحش والظلم المح لا يباح بحال لا لضرورة ولا لغيرها فإن الله لا يجوز للمر أن يتكلم بالكفر في حال الضرورة إنما في حال الإكراه فقط. فلا يقول أن المروا بلسانه عيسى ابن الله لا خائفا ولا طالبا للمصلحة دون المفسدة لا يقال ارتكب وخف المفاسد لأدفع الأعظم فإن الكف أعظم المفاسد فإنك إذا قلت وقر أن آي الله يشرع وأن نظام الدولة بيمقراصي ويقر ما أقره للنصارى هذا أعظم المفاكد فأي مصلحة فوقه هل يباح الزنة للمرء مضطرا هل يضطر المرء فيزني المحرم لذاته لا يباح قط إلا مكره وأنت كأخرين تقول نعم طايعا مختار بل لا يجوز للمر أن يخاف من الكفر فيتكلم بكلام الكفر لا يجوز وثانيا ولهذا أنظر إلى كلام الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بر والإخم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يمثل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يقول إنما صيغة حص طيب هناك محرمات أخر لماذا استعمل أسلوب الحصر؟ لأن هذه المحرمات لا تباح قط فكأنها هي المحرمات على الحقيقة أما غير ذلك من المحرم فقد يباح في حال دون حال فلهذا لم يذكر حتى الخمر لهذا لم تذكر لأنه يباح سرب الخمر باتفاق العلماء لدفع الغص. مواكل رجل نقمة فراففت في حيثه يموت وليس إلا الخمر يشرب الخمر بمقدار ما تزول به الغص باتفاق العلماء فإن عاطش وكاد أن يموت عاطشا وليس ثمة غص هل يباح له على قولين لأهل العلم قول الأول بالجواب أن يشرب الخمر لدفع العاطش والثاني لا يجوزونه لا لأنها حرام ولكن يقولون هي لا تدفع العفص بل تزيده أكل لحم الخنزير يباح في حال دون حال فالقاعدة الأولى أن المحرم لذاته كالكف لا يباح بحال القاعدة الثانية انه يفرق بين ما يفعله المر او يقول وبين ما ينهى عنه فان الذي يتركه المر ارتكابا لاخف الضرارين يترك النهي يعني يسكف ولا ينهى الناس اما ان يقول لا يضح له لا يباح له أن يقول ما حرمه الله ورسوله لكن يباح له أن يسكت عن بيان حكمه دفعا لأعلى المفسدتين مثال لا يجوز أن يقول التصوير حلال لكن يجوز الارتكاب أعلى المفسدتين أن يسكت عن بيان حكمه حتى يأتي الوقت ليبينه لأنه لا ينسب لساكت قول ولهذا العلماء يقولون عند قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منقرا فليغيره بيده فإن لن يستطع فبلسانه هذه المواتب مواتب نهر أن تقول هذا حرام أترك هذا فإذا عللت عن اليد انتقلت إلى اللسان عجلت إلى اللسان انتقلت تقلت إلى الخل لكن هذا كله قاعدته ماذا أنك تنهى غيرك عن المنكر فتسكت تدخل المحل لبع الخموم تخشى إن كسرت الخمر قتلك وتمسى إن وتخاف إن قلت حرام قتلك فماذا تفعل عن بيان تحريم لكن لا يباح لك أن تقول الخمر حلال هذا لا يباح ففرق بين ما تفعله وبين ما تنهى عنه إن الذي يرتكب دفع لنفساد الكبرى أن يسكت المرء عن بيان الباطل لا أن يتكلم المرء بالباطل وهذا الكلام الماتع الذي هو كالدلق ليس فيه كسر يده بل هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمير وسأقرأ عليكم كلامه فانه نفيس يقول. في مجموع الفتاوى يرد على بعض هؤلاء يقول وقد يعترفون ان ما فعلوه بدعة هي عنها او محرمة ولكن يقولون ما امكننا الا هذا اليس هذا هو كلام الشيخ المتاح والمأمول لا يمكننا إلا هذا وهذا حرام والدستور لا يرضينا لكن لا يمكن إلا هذا يقول وقد يعترفون أن ما فعلوه بدع منهي عنه ولكن يقولون ما أمكننا إلا هذا اسمع وعض على هذا بالنوادر يقول وإن لم نفعل هذا القليل من المحرم حصل الوقور فيما هو أشد منه تحريما يقولون إذا لم نصوف على الدستور العلمانيين يفعلوا بالشريع فضيع الشريع وكأن الدستور فيه شريع أصلا الكلام الدار بين العلماليين والإسلاميين ليس على مواد الشريع أصلا والذين انسحبوا من الدمعية التأسفية انسحبوا بعد اتفاقهم مع الاسلاميين على مبادئ الشريعة بماذا اجاب شيخ الاسلام قال في مقامين المقام الاول ان يقال المحرمات قسمان. احدهم ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة فالشرك والفواحش هي يجوز لغير ضرورة أن تقول الشعب يشرع لأن هذا فيه إقرار بمشرع مع الله لا لضرورة ولا لغير ضرورة ثم تالى الآية السابقة ثم قال هذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية أن يفرق بين ما يفعل الإنسان في نفسه ويأمر به ويبيعه وبين ما يسكت عنه غيره عنه فإذا كان من المحرمات ما لو نهي عنه حصل ما هو أشك منه لم ينهى عنه يبا ما هو الذي يجوز أن أسكت عن ماهي لكن لا أقول في نفسي ولا أفعل ما هو حرام لدفع المفاجد يقول وأما الإنسان فلا يحل له في نفسه أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله اسمع وأما الإنسان في نفسه. فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه عين على طاعة الله فإن هذا لا يكون إلا مفسد أو مفسدته راجحة على مصلحه هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيميع فهل يجوز أن يقر المرء بتعله جواز التصويت على الشريعة مجرد أن يذهب ويقول نعم أو لا قد أقر بدواد أن يصوت الناس على الشر، فما يلق له قال نعم مختارا فانظر كيف توضع القواعد في غير موضعها فإلى الله المستكى والله المستعان فقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد رواسو ثم أما بعد فهذا كلام آخر لعالم من المعاصرين وهو شيخ الفوزان يقول تعليقًا على كلام الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب فهذه مواضع سيرة أقرار عليكم ليتم عندكم فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول الشيخ سليمان رحمة الله عليه، اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منه المشركون هم النصارى من الغرب الذين يريدون أن تسود في البلاد الإسلامية ديمقراطية التي هي كفر فإذا أظهر المرء لهم الموافقة على دينهم خوفا منه ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنهم كافر مثلهم لأن الشرك لا يباح بحال لا يجوز أن نتكلم بكلام الكفر لدفع الشر لا خوفا ولا لدفع الشر إننا في حال الإكراه فقط وعلى هذا جاء الكتاب والسنة وكلام أهل العلم لا يجوز أن تقول غير الله يشرع. لا يجوز لا لدفع الشر ولا خوفا إلا إذا كنت مكرهة يقول وإن كان يكره دينه ويبغضه ويحب الإسلام والمسلمين حتى مع خفضه، فهو كافر مثله. اسمع، ماذا قال الفوزان في شق هذا؟ يقول قوله أظهر الموافقة على دينهم أي مكنهم من إقامة الكنائس في بلاد المسلمين وأعطاهم الحرية وقال للمسلمين لا تقول لهم شيئا الذي يغضب منكم موافق عليه. يقول فهذه المداهنة لأن ديننا يمنعها هل يجوز أن نقر الكافرين على جواز بناء الكنائس وأن نقول خرية الاعتقاد؟ فتمتلئ الشوارع والطرقات والمساكن والمحلات بلافتات بكلام من الكتب المقدسة عندهم؟ لا يجوز أن نقر بهذا لدفع الشر لا يجوز وهذا موضع يقول عند قوله تعالى إن تطيعوا المدينة كفروا يردونكم على أعقابكم يقول الفوزان يردوكم على أعقابكم يعني يردوكم عن الدين فدل على النطاعة الكفاري التخلي عن الإسلام ردة لأن الله قال يردوكم على أعقابكم فإذا أطعنا الكفار وتخلينا عن دين أو عن شيء منه كما لو قالوا لنا لا تصل فأطعناه لكنا بذلك مرتدين الدين بالله فالله أمرنا أن نطيعه ولا نتخلى عن ديننا فإن تخلينا عن شيء من ديننا طاعة للكفار فهذه رد. وقوله لا تصلي مثال لا تصلي أترك اصطلع كاملة وقول قل السيادة للشعب قل التشريع حق للشعب أقر بوجود مصادر أخرى للتشريع هذا كله لا يمكن لمسلح أن يختاره طاع المختار لا لدفع مبصدا فإن هذا من أعظم النفاس فإنك إذا قالت هذا بعد ذلك بأي قانون ستحرم بعد ذلك بناء الكنائس الآن صار هذا بالسورة ونحن أقرناه لدفع النفاس متى سنغير هذا يا الناس؟ هل ستقومون بثورة أخرى ماذا ستصنعون كيف يتكلم هؤلاء الناس الان بعدما خرجتم وفعلتم ما فعلتم وبتعملوا مليونيات مخالفة للشرع والشريع فيها غناء ورقص واستعمال الشعائر الإسلامية الشرعية كالتقبير يوم العيد كل هذا يفعل وهذه الملايين ولم تستطيعوا ان تفعلوا شيء اذا متى ستفعل متى بعدما يصير الدستور برنامجا عاما للدولة متى ستقومون بثورة اخرى ام متى ستصنعون؟ اذا لم يكن هذا وقته على الاقل اسكتوا لا تقر الباطل اسكت ولا تصوت على باطل اعتقد اما ان تقول نعم وقر هذا دفعا للمفسده ان هذا هو المتاح متى سياتي المأمون متى سياتي ايها الشيخ متى ولان ما عندكم باطل متى سياتي تنتظرون ثورة أخرى أم يأتي المأمول يوم القيامة أم لن يأتي المأمول لماذا إذا خرجتم على النظام السادس أم من أجل الشريعة وأدعبتم أسوأ مما كان أم من أجل أمن الدور أم كنا نخاف من التعذيب فكرهناه أم هو الصن؟ أنكم قادرون على الاتيان بالشريعة ولو مع المخالفة فبعض هذا الظن أنه لم يبنى على شر. يقول فإن قالوا خفنا أي اقررنا بما يناقض الشريعة خوفا فإن لهم كذبتم إذا قالوا عملنا ما يريدون منا لأننا خفنا منهم قلنا أولا هذا كذب هم ما خوفوكم بل أنتم الذين فيكم جبن وضعف إيمان فتوقعتم منهم ذلك فبادرتم بطاعتهم قبل أن يخوفوكم ثانيا لو فرضنا أنهم خوفوكم لم يجس لكم أن تطيعوه لأن الله جل وعلا يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه ما لم يصل الخوف إلى حد الإكراه مع تمأنينة القلب فالذي يخلص من كلام هذين العالمين أنه لا يجوز لأحد أن يفعل أو يتكلم بما هو مخالف للشر مختار لا لدفع مقسده ولا لجلب مصلحته فإن الكفر أعظم المفاسد والشيخ ابن عبد الوهاب يقول وأعظم ما نهى عنه الله الشر فإذا قلت ارتكب الشر لدفع مفسدة أي مفسدة أعظم من الشر أي مفسدة ثانية نحن لا نقر لهم أنهم لا يستطيعون إنهم يفعلون أفعالا المرء لا يقلب كفيه منها عزفا بل لا يجد أصلا كفا يقلبه لعلكم تذكرون أيام ترشح عمر سليمان كرئيس للجمهوري ومن الممكن أن يمجح قال الشيخ أحمد فريق يخاطب المجلس العسكري يقول لن نسمح بذلك وستقوم ثوة ثانية وإحنا أول من يتقدم هذه الثوة ستكون الدماغ للركب إذن أنتم على استعداد كامل أن تثوروا مرة أخر بل أن تسفك الدماء إذا ترشح عمر سليمان على استعداد لفور ولفك الدم من أيام تأييدا للإعلان الدستوري قال الشيخ وحيد عبد السلام يخاطب الجماهير التي خالفت الشريعة وخرلت في المظاهرات ألا يفقول أحل المظاهرات للشريعة أحل الأحزاب للشريعة؟ أحل العمل السياسي للشريعة ولم تأتي الشريعة جاء الدستور السابق كما هو ألا يرجعون لأنهم أحلوها للضرورة للمصلحة ولم تأتي المصلحة ألا نرجع يقول يخاصب الجماهير يقول أيها المرابطون أيها المجاهدون أيها المستعدون للدفاع عن دينكم وشريعتكم أنا لا أدري أي شريعة في هذا الدستور الإنسان والله يعجب ولكن الهدى هدى الله والله هذا يدمي الخلب وأسأل الله أن يرده من الحق رب جميل. هذا ضلال هذه هي الشريعة الدستور هذا فيه شريعة أبشروا فإن النصر قادم والإسلام قادم لنبت كيف يقدم مع هذا الدستور أبشروا أيها الأحباب فإن لكم إخوة مئات الألوغ منتظرون في أماكن لساعة الصف أبشروا وأملوا فقد تم ترتيب الأرض. إذن في ميليشيات، في مرابطون يستعدون لساعة الصيف. ماذا تفعلون في ساعة الصيف؟ ماذا ستفعلون؟ خروج. ثم يقول في نفس الوقت والمكان الشيخ الصغير محمد الصغير. يقول كنا في اجتماع المهندس خير في قال للشيخ وحيد وللعلماء فيه مئات الألوف مرابطين في عشر أماكن في القاهرة إذن عندكم استعداد كامل للخروج ولفك الدم لماذا لتمرير الإعلان الدستوري الذي ليس فيما يتعلق بالشريعة إذن قولكم أنتم هذا هو المتاح كذب لأنكم على استعداد أن تفعلوا ما هو شر كنتم على استعداد لفق كتن أيام عمر سليمان وأنتم الآن على استعداد لهذا ومئات الأنوب يلابطون في أماكن في القاهرة إذن لماذا لم تفعلوا هذا من اجل الشريع انتم اجل قادرون على سفك الدم وعلى القيام بثورة ثانية لماذا بقدركم وقضيضكم بدل من الاجتماع لدعوة الجماهير بالتصويت على نعم بنعم لماذا ما دخلتم على رئيس الدولة فلسحتموه سرا ان يعلن الشريعة تسور الدولة وقولوا له عندنا عشرات المئات الألوف ملابطون وسنقوم بثورة ثانية ما هذا كيف تقولون هذا ثم تقولون هذا هو المتاح عندما يتعلق الأمر بسب النبي سكور لكن بإعلان دستورية ونحو هذا تخرج الجماهير الحاشدة بل أيها المراضطون المجاهدون ولا يفوت التنبيه أن هذا كله من مخالفة الشريعة الذي لا نخر ولا نرضى به لا بالتظاهر ولا بالخلود ولا بهذا التوابط ولا بالتسليح لكن نخاطبهم لنبين لهم أنهم يتناقضون. نحن ما قلنا نحن مراقب. نحن ما قلنا سنقوم بثورة ثانية لأنما حظمنا الأولى. لكن أنتم تقولون على استعداد كامل ومئات الظروف يراقبون ستصبكون الدم. من أجل أن يمر الإعلان الدستور الذي فيه إقالة في النائب العام صفك الدم ليقال النائب العام إذن فلتخرجوا بقرار للشريعة ثم خلجوا بطورة وقلوا هذا الكلام لأن هذا متاح عندكم فإذا قلت نعم للدستور هذا هو المتاح قلنا لا أنتم قلتم بألساتكم المتاح ثورة ثانية والمتاح صفك الدم وهذا كله من الباطل الذي يتخبطون فيه باطل في باطل في باطل ونستعين بالله عز وجل على دفع هذا فهذا أمر عجيب أيها الأخوة قلتوا كيف يقولون هنا وكيف يقولون والذي نراه ان التخطيط الكافر الغربي نجح لان في دراسات لطبيعة الشعب المصري شعب يقوده الشيوخ يقاتلون على باقالوه اذا لعرض هذا الدستور على الناس لا يستطيع الشيء قبوله أمام الناس طيب ما هو الحل يطلع لن دستور طبعا العلمانيون سيرتضون يبين نطلع إحنا في المقابل الشريعة بلنطر العلماني يبقى عكس الشريعة العلماني لا يبانى عن الشريعة فيجيشون الناس ضد العلمانيين الكفر والشرع والشريعة مع ان العلم تسروري لا علاقة له لا بالشرع ولا بالشريع فيجيشون الناس باسم الشرع وكما تسمعون ايها الموابطون ايها المجاهدون ثم يقولون الدستور قد مر ولم يكن يوم إلا بهذا مسلسلات كلها غربية محبوكة لكن من فقد الشر فقد العقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل فالعقل مع السمع وهو الشر السمع هو الأدلة الشرعية نفس القصة السابقة والجماعة لا تقرأ التسول ولا تعلم ولا تريد أن تعلم. نحصل تجيش الشر و ضد الشريعة. تسمع الفضائيات كأن هذا التسول طوال. نعم للشريعة قل نعم للتسور فهذا معناه نعم للشريعة والتسور يخالف الشريعة. فيمر التشتور ويشرب المسلمون هذا المخطط الغربي الكافر ويقر التشتور السابق وأسوأ والآن في الفصل الأخير تعلمون لماذا كان أوباما ضد الرئيس مبارك لأن مبارك كان يحاربه الإسلاميون ومن الممكن أن يتغير الأمر، فذهبوا بالمبارد، يأتيوا باسلاميين يدافعون عن التستور ويزيدون شرفا فيه، والأسماء لا تعلم. كل خرفة يؤدي إلى رؤى. لماذا بارك الثورة؟ لأنه على رغم أن في المسلمين سياتب التستور الثابت، بل سيزيد فيه الشر. يمكن للنصار وكأني بهذا المحترق والشيوخ يجيسون الناس لقارد دستور التتابق مع حواشي كأني بيخرج لسانه لن خدع ونعمة الفدعة ونسأل الله ان يكيده وان نرد هذا في نحن لكن هذا هو الوضع وسيمر ثم ننفض السامر وإذا بالناس كما خوطوا بناءا في أول الاستفتاء قضبوا على الهواء وتمسكوا بخيوط القمر وإذا بنا رجعنا إلى أسوأ مما كان وأحدوا جرار حتى الجزء الإسلامي هناك الآن المسؤول عن الدعو وبهذا يمكن إيقظ كل الناس وكل العلماء ما عدا الأزهر وهو قرار الأزهر أليس قرار النذب الأشعاري هو النذب الأشعاري هو الشريعة تأويل الأسماء والصفاق شرع الله عسى وجل تأويل النسور والاستواء والضحف والعجب هذا هو شرع الله ما سنقول رابعا أو خامسا أو سادسا قرد بعض الشيوخ يقولون لا يجوز أن تقول نعم لكسور قال الدكتور مازن مازل بحرفه وصوته الذي يقول نعم لكسور آثم إثما عظيما قد يصل إلى الكفر ثم تراجع فبأي كتاب أم بأي سنة حين قلت هذا القول أكنت تجهل النصوص الشرعية التي تجوز نعم أم كنت تجهل الواقع أي كنت تجهل النصوص الشرعية أو الواقع فلا يحل لك الفاتحة وفي دين الله اعتذر وقعد في بيتك لا تخرج على الناس تتكلم بكلام وانت جاهل ببعض النصوص الشرعية او جاهل بالواقع بما استحللت ان تخرج على الجماهير لتقول لا والذي يفعل قد يكفر ثم تتراجع بعد ذلك وتقول خروجه تقولوا نعم هل جدت علما لم تكن عليه؟ بالشرع مجدت علما بالواقع وإذا كنت تجهل الشرع من الواقع لما تجرأت على الكلام هل راجعت هل انتظرت إلى متى سنظل في هذا كلام وتواجع وكلام وتواجع لما أيها الإخوة قال ابن مسعود عند البيهقية الشعب إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف إياك والتلون فإن دين الله واحد هذا هو الشر أيها الإخوة إن وضعنا في غاية الخطور إن العدو يكيد لنا كيدا ونحن بين شيوخ تصدر المشهد يخزون من الشرع ما يريدون وبين عوام يلاحقونهم بلا عقل وبين قلة قليلة تنهى عن الفساد في الأرض والله يمتحن هؤلاء بهؤلاء والحرب سجال والصبر مر لكن الله عز وجل يرعى الحق وأهله وإنما رضتنا وقلنا خروجا من ورطة المؤاخذة يوم القيامة ومن كتمان العلم والقص يرجع الناس إلى الهدى وإلى الحق ونجمع الناس على كلمة سواء فمن أراد غير ذلك فالله حسيبه ودع عنك بنيات الطريق الذين لا يأخذون من هذا الكلام إلا أنك ترد على أبي إسحاب وعرض الشيوخ وعرض العلماء أما الشر أما الشريعة أما النصح لله ولرسوله ولكتابه لا يطلون لا يرون دعا هؤلاء وسال ربك أن يهديهم فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، نسأل الله أن يثبتنا على الهدى وأن يردنا جميعا إليه وأن ينصرنا على الكافرين في كل حين اللهم اغفر لنا ذنوبنا إصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رَبِّ آتِ نفوسنا تقواها وَزَكِّئَ أَنْ تَخَيُّهُ مَنْ زَكَاهَا إِنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللهم لا لنا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرجها ولا حاجة إلا قضيتها إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا واستغفر الله